مسلك التخلق. مسلك التخلق وأما مسلك التخلق ها هنا فهو دائر على التحقق بما في آية الكرسي من مقام عال رفيع وهو مقام العلم بالله الذي إذا أصار منزلا ثابتا للمؤمن كان إن شاء الله من أهل الله وخاصته وكان من الصديقين المذكورين في الملأ الأعلى والوصول إلى هذا المقام رهين بالنجاح في التدرج إليه تخلقا وتحققا عبر المنهاج التربوي المكنون في الآيات العظيمة وأما مدارجه فهي تنتصب بين يدي السالك في عشر خطوات على وزان ما ذكرناه في بيانها العام من قواعد وذلك بتحويل تلك القواعد نفسها إلى خطوات عملية تستجيب لما قصدناه بمسلك التخلق من تطبيقي كفيل بتيسير التحلي بأخلاق القرآن وحقائقه الإيمانية وهي الخطوة الأولى في التحقق بمنزلة الإخلاص والتوحيد وهي خطوة تتحقق بمراقبة النفس على الدوام وتصفيتها من شوائب الهوى والخلوة إلى الله بالعبادة والابتهال حتى يصفو القلب لله ولله وحده ودون ذلك ما دونه من مجاهدة نفس ومكابدة سير لا يزال العبد يتدرج بمنازله حتى يفتح الله له باب الرضا والقبول وإنما مفتاحه أن يقدم على عمل حتى يخلو له مع الله خلوة يتحقق فيها من إخلاص القصد وتوحيد الوجهة لله فكثير من الناس يجري ظاهره على وزان أعمال الخير والصلاح من صيام وصلات وصدقة وحج وعمرة ودعوة إلى الله ووعظ وإرشاد لكن قلبه لا يصف في كل ذلك أو بعضه من أهواء العجب وحب الصدارة والشهرة والتسميع والتلميع نعوذ بالله من ذلك وهذا من أخطر مبطلات الأعمال وهذه الخطوة لا بد فيها على كل حال من عزيمة وقرار تماما كعزيمة التوبة النصوح حتى يفتح في نفسه صفحة جديدة يجعل فيها حياته كلها لله دينا ودعوة فيكون قد تحقق بمعنى الله لا إله إلا هو حقا وصدقا الخطوة الثانية في التعرف على الله بتلقي اسمه الأعظم الحي القيوم ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعيات والأذكار وهي خطوة تتحقق بمصاحبة هذا الاسم في السر والعلن ومشاهدة تجلياته في الكون وتدبر آثاره في النفس والمجتمع وإحسن التوكل على الله في الاستناد إلى الحي القيوم وتعمق الثقة به تعالى ومجاهدة النفس به على إخلاص الذكر لله والدعاء والالتجاء إليه وحده تعالى في العسر واليسر من باب الحي القيوم ودعائه به رغبا ورهبا والاستغاثة به سبحانه عند الضيق بنداء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ثلاث مرات على الأقل ويجوز الدعاء بها في السجود وحيثما كان العبد في السفر والحضر راكبا أو ماشيا أو قاعدا أو راقدا ويشهد الله أنني ما دعوت بها مخلصا في ضيق قط إلا جاء الله بالفرج وقد سبق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الخطوة الثالثة التعرف على الله من خلال صفة القيومية الدائمة التي لا تضطرب بسنة ولا تنقطع بنوم ومعنى ذلك تحصيل اليقين بأن الله جل جلاله مستو على عرشه أبدا يدبر أمر مملكته سرمدا وهو في ذلك يراك حيث أنت يعلم أمرك كله ويسمع نجواك لا يخفى عليه شيء من همك أو حاجتك أو مظلمتك فهو تعالى القيوم القائم على شؤون العالمين رزقا ورعاية وقضاء للحاجات يسمع هذا وذاك ويجيب كل سائل ومستغيث من كل أمم المخلوقات في الأرض وفي السماء ومن جميع أجناسها وأنواعها لا يشغله شيء عن شيء سبحانه ولا يملأه دعاء عن دعاء ولا يحجزه تدبير عن تدبير بل يقضي كل شيء ويسمع كل شيء ويدبر كل شيء ولا يحيطه مكان أو يفوته زمان سبحانه جل جلاله هو فوق الزمان وفوق المكان فمن عرف الله بهذا في دعائه وعبادته فتح عليه الله من كنوز بركاته وأسرار العلم به ما يجعله من الصديقين إن شاء الله الخطوة الرابعة التعرف عليه سبحانه من خلال عظمة ملكه وامتداد ملكوته فهو الله الذي له ما في السماوات والأرض فهنا هنا يشهد العبد عظمة خزائن الرحمن وكثرة كنوزه وغزارة أرزاقه مما في أرضه وسماواته بما لا يحصيه عد ولا يحصره خيال فيسند كل شيء لله ويرى الخلق كل الخلق فقراء إلى الله، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وأن الأموال في يد الأغنياء والأثرياء مجرد عارية، ويرى حقيقة أن المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه فسالك وهالك. وهذا المعنى العظيم هو من كمال توحيد ربوبية، وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية الخالص، حيث يتمتع المؤمن بصفاء القلب لله، فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقق بهذا الاعتقاد والتخلق به يمنح القلب كمال الثقة بالله وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق والحاجات والشعور العميق بسعادة الغنى العالي بالله ومقاما عظيما من المعرفة بالله الخطوة الخامسة في مشاهدة عظمة كبريائه وتفرده بأمره لا يتدخل أحد في شأنه ولا مكان عنده للشفعاء إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذا وجه آخر من وجوه عظمته جل جلاله كاشف لضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانه وعظمة كبريائه وجبروته فلا وسائط ولا وجهات ولا استثناء ولا شفاعات إلا من بعد إذنه وقد رأيت في حديث الشفاعة قبل كيف هاب آدم عليه السلام مقام ربه ولم يستطع الشفاعة للخلق عنده وكان مما قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح لكن نوح عليه السلام قال مثل قوله ثم قال اذهبوا إلى إبراهيم فقال إبراهيم مثل ذلك وأرسلهم إلى موسى فقال مثل قولهم ثم أرسلهم إلى عيسى لكنه قال مثل ما قالوا جميعا عليهم الصلاة والسلام ثم أرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ولم يرفع رأسه حتى أذن له بالشفاعة ولا يشفع إلا لمن أذن الله فيه فالأمر لله جميعا لا إله إلا هو وهذه عقيدة من تحقق بها علما وعملا كان موحدا لله على كمال التوحيد والإخلاص وارتقى في طريق السير إلى الله إلى مقام أعلى من العلم بالله والخشية له الخطوة السادسة في التعرف عليه تعالى من خلال علمه الشامل المحيط بكل خلقه وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالى وكنز آخر من كنوز آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن الله من خاطرة أو نية باطنة أو حيلة أو خيانة أو غدر إلى آخره فلا خطرة نفس ولا طرفة عين إلا وهو يعلمها فمن عاملك من الناس بنية خائنة لا تعلمها وأنت معه من الصادقين فاعلم أن وكيلك الله الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهو تعالى كاشفه لك اليوم أو غدا وكان إن لم يتب إلى الله من الخاسرين وإن الله تعالى بما وثقت به وتوكلت عليه بهذا الاعتقاد لن يسلمك إلى عدوك أبدا وكان تعالى لك ناصرا. وقد ثبت أنه إن ينصركم الله فلا غائب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالإيمان بشمولية علم الله والعمل بمقتضاه كما هو مبين في آية الكرسي مستجلب لتأييد الله ونصره وهو قبل ذلك وبعده حامل للنفس على التخلق بمقام الخشية العظيم الذي هو مقام العلماء بالله والخطوة العملية من هذا تقتضي استحضار صفة العلم الإلهي في النفس أبدا وتذكيرها بأنه تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم حقيقة تعيشها النفس ويتدبرها القلب وتتغذى بها الروح فترتقي بمعراج المعرفة بالله ما شاء الله الخطوة السابعة في تحقيق الإيمان بامتناع علمه واحتجاب سره وهذا من أعظم الكنوز وهو مكنون تحت أنوار قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا إضافة إلى ما فيه من بيان ساعة علم الله فيه بيان لاختصاصه به تعالى وامتناعه عن خلقه وهذا مفيد في تحقق العبد بالتوحيد الكامل حيث لا يصدق شيئا من أمر الكهنة والعرافين وسائر الدجاجلة والمشعوذين كما حررناه في البيان العام وفي هذا راحة للقلب وتزكية للنفس وتقوية للشخصية وترقية للإيمان وعمران للروح بنور اليقين فهذه الخطوة عقيدة عظيمة تتحقق للعبد بإسناد العلم كله لله والحذر من الوقوع في شرك الدجاجلة ومدعي الولاية وكشف الغيوب من جهالة المتصوفة وزنادقتهم الخطوة الثامنة في مشاهدة سعة سلطان الله العظيم وهيبة ملكه القديم وإحاطته بالعالمين وقهره تعالى للخلق أجمعين وهذا أيضا وجه آخر من وجوه عظمة الله مكنون تحت نور قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض وهو إضافة إلى ما فيه مما سبق بيانه من ساعة علمه وعظمة سلطانه وقدرته على جميع خلقه وقهره لعباده وأنه لا أحد بمقدوره الفرار من قبضته فيه أيضا بيان أن كل ملك في الأرض مما ينسب إلى البشر ملك زائف وسلطان وهمي وأن كل كرسي أو عرش سيتحطم في النهاية لا محالة وأنما الملك كل الملك لله الواحد القهار وأن الخلق كل الخلق خاضعون لحكمه مقهورون بقدرته، فالملوك والأمراء والقادة والرؤساء كلهم جميعا عبيد خاضعون قهرا لجلاله، فلا تظنن أحدا ممن عظم شأنه بمن عن سلطان الله، بل الخلق كلهم في قبضته، والحوادث كلها تجري بقدرته، لا يقع شيء إلا بإذنه، ولا تسقط من ورقة إلا بعلمه، ولا تخطو نملة في غسق الليل إلا تحت نظره هو وحده الملك المهيمن العزيز الجبار لا إله إلا هو الواحد القهار لم يزل مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته فهو الملك الذي واسع كرسيه السماوات والأرض فمن تخلق بهذا الإيمان وتحقق بخطوته وشهد حقيقته بقلبه وهو يسير إلى الله رغبا ورهبا تنزلت عليه السكينة والأمان وكان من المحروسين بالله الخطوة التاسعة في مشاهدة عدم عجزه تعالى عن حفظ ملكه وصيانة ملكوته وهو سر عظيم ونور كريم مكنون في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما فمن تحقق بهذا المعنى إيمانا به واستيقانا إن كشف له من نور الثقة بالله ما يجعله على أعلى منازل التوكل عليه والاعتماد فالتوكل على الله لا يتخلق برسمه على كمال حقه وتمام شرطه إلا العلماء بالله العارفون به جل جلاله وعلاه الموقنون بقدرته تعالى على حفظ خلقه ورعاية ملكه وملكوته وهذا قول يقال ومعلوم من ظاهر المقال لكن شهوده في النفس حقيقة والرقية بمدارج معراجه في مسلك السير إلى الله سر لا يكشفه الله إلا لمن آمن يقينا بمكنونه وعمل على وزان مضمونه فثبتت قدماه على طريق الإيمان لا تثني عزمه النوائب ولا تزعزعه المصائب ولا يشككه في قدرة الله ونصرته حجاب حاجب الخطوة العاشرة في العلم بصفة العلو في ذاته وعظمة الشأن في سلطانه وهو من مكنون قوله تعالى في ختام آية الكرسي وهو العلي العظيم فتؤمن أن الله جل جلاله قد تعالى عن خلقه وتعاظم فوقهم بذاته تقصر عن وصفه الكلمات وتعجز عن تعريفه العبارات فهذه الجملة الخاتمة للآية هي في الحقيقة فاتحة لما لا ينتهي من الكمالات ولما لا ينحد من السياحات والتجليات فكلما تحققت بمقام إيماني من مقاماتي وهو العلي العظيم وكلما تلقيت عنها من علم رباني وكلما ارتقيت بمنازلها أو عرجت معارجها شاهدت المنازل فوقك أرفع وأبهى، ووجدت المقام الرباني أعظم وأعلى، وما أمكنك إلا أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاة ربه، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم، وهذا غاية العلم بالله ومنتهى المعرفة به، وبذلك يزيدك الله من فضله ويكلأك بعينه، ويحفظك بأمره ويحرسك بجنده ويقدسك بسره وتكون قد ارتقيت إلى مقام العلم به على وزان معارج آية الكرسي ذلك بعض بركات هذه الآية العظيمة من سلك منهاجها واستمسك بحقائقها فقد استمسك بالعروة الوثقى لمفصام لها. فليجن بعدها من بستان ولايات الله ثمار الهدى والسلام، فمما جاء بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا منشور الولاية وهو ثمرة آية الكرسي، لمن تخلق بحقائقها وكبد خطواتها، ثابت القلب عالي الهمة متين العزيمة لا يفتر عن مجاهدة نفسه في طريق الله،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 ولا ينفع الجد منك الجد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك